ورحمة الله وبركاته أحيى الله أخواتنا أسأل الله تعالى أن تكون هذه البداية بداية موفقة مدعها النفع والفائدة اللهم آمين أخواتنا مشرفات نبدأ بإذن الله دورتنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وذنوالاه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قوم وجهتنا وخلص نيتنا وعذ رايتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خواتنا العزيزات في الله هذا هو الدرس الأول من دورتنا المباركة بإذن الله عز وجل العقد الفريد في التوحيد ونبدأ دورتنا بالمنح الأول إن شاء الله عز وجل بتوفيقه سبحانه وتعالى نتحدث فيها عن أهمية العقيدة ووجوب تعلمها ودورها في حياة المسلم والعقيدة أبدأ إن شاء الله تعالى من حيث بداياتي تعريف العقيدة في اللغة العقيدة في اللغة هي من العقد والربط وهي الإبرام والإحكام والتوثيق والشد بقوة والتماسك والمر... والمراسة والإثبات والعقد نقيض الحل والعقيدة مأخوذة من عقدة لأنها تشبه العقدة بين طرفين فالعقيدة هي التي توصلك بالله عز وجل وهي من عقد الحبل مأخوذة من كلمة عقد الحبل وأيضا هي مجموعة القضايا التي هي قضايا الحق البديهية ونقصد ونقصد بالبديهية الفترة المسلمة وهذه مجموعة القضايا التي هي تنتمي للحق الحق البديهية التي نسميها الفترة هي نأخذها من جمع الثقات الأفذاد ولا نأخذها من غيرهم والفطرة أيضا ينعقد عليها القلب وينثني عليها الصبر جازما بصحتها ولا يرى المرء صحيح العقيدة أن غيرها أكفأ منها أو أصح منها أبدا وأيضا هذه العقيدة أخواتنا في الله تستلزم ثلاثة أمور التعلم والملازمة والإصرار وأهميتها تأتي من كونها روح وصلب قواعد الإسلام وقواعد الإسلام الأربعة وهي العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق صلبها بل وروح وروحها هي العقيدة لأنها تدخل في صلب كل واحد من هذه الأصول الأربع والبناء والبناء على غير عقيدة كالبناء على سطح الماء تأخذه الأمواج فمن كان بناؤه وبيته مبنيا على سطح الماء فلا بد أنه إن أتت موجة على هذا البيت هدمته بالكامل اسماع خواتنا الصوت مسموع انقطع الصوت اين في اي موضع انقطع الصوت حتى الصوت مسموع ان شاء الله ان شاء الله وقال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء لأن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه ومنه ما هو فرض على على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع وفي حديث معاذ الذي وقفنا عنده وربما انقطع الصوت عنده يا معاذ أتدري ما حق الله للعباد وما حق العباد على الله قال الله قلت الله ورسوله رسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وفي حديث معاذ الآخر قال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله إلا أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه فيه الثالث إلى الله عز وجل ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف تعلم شهادة أن لا إلها إلا الله لا للنظر فيها فقط ولا ولا أخواتنا في الله للتفقه في تعلمها ولكن لتكون هي مغطية للعدى إلى ربه حتى يمتقي بطية صحيحة في دخول طريق مشى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الأثر أن أحدا قال لعمر بن الخطاب وهو أنا ذاك خليفة قال يا عمر أنت الطريق قال ثكلتك أمك أو كما قال قال ثكلتك أمك أنا الطريق ما أنا إلا معلم في الطريق إنما الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخواتنا في الله يبين أن مصادر, العق أن مصادر العقيدة هي مصادر نقلية والمصادر النقلية هي الكتاب والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذه الثلاثة مصادر هي مصادر العقيدة الأساسية ويضم إليها أيضا هي إن شاء الله تعالى القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين صوت مسموع أخواتنا هل الصوت مسموع؟ الصوت مسموع بارك الله فيكم نعم ومما يدل على أنه آخر واجب حديث أبي هويره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وهذا إن دل على شيء فإننا يدل على أنه أول واجب نلقى به هذه الحياة بوجوهنا التي وجهناها لله سبحانه وتعالى ونوجه بها صدياننا افتحوا على صديانكم بلا إله إلا الله وهي آخر واجب لا بد لمن كان حول لحول المحتضر أن يلقن لا إله إلا الله فندخل بها ونخرج بها من دنيانا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه من مات وهو يعلم من مات وهو يعلم اللا إله إلا الله دخل الجنة ما قال من مات وهو يقول اللا إله إلا الله دخل الجنة لأن العلم بها غير, غير جريانها لفظا على اللسان فإنها تجري على ألسنة المنافقين وغيرهم ولكنها علما في قلوب المؤمنين تنفعهم وتنجيهم من نار تلظى أن مجرد جريانها على اللسان دون إقرار القلب بها ودون يقين القلب بها ودون عمل القلب الذي الذي يجب القلب الذي ينعقد عليها لا تنفع كما قال ابن تيمية رحمه الله قال إن في القلب فروض عين كما على الجوارح فروض عين فإن أفرض أفرض أفرض فرض عين على القلب الإيمان وهذا من فروض عيان القلب لأن القلب فرض عينه أن يكون الإيمان مستقرا به راسخا به لا شك فيه ولا شرك فيه ولا شبهة فيه كما أن فرض عين الجوارح مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها فإن كانت هذه فروض عين الجوارح فإن فروض عين القلب أيضا هي, هي عدة أمور أقول الأول منها لأنه موضوع الحلقة الأولى هو الإيمان أن يكون راسخا في القلب وأن يكون القلب منعقدا عليه لا, ي... لا شك فيه ولا شرك فيه ولا رياء فيه ولا نفاق حتى لا يفسد فنسأل الله تعالى أن يجعل الله عز وجل الإيمان الذي في قلوبنا إيمانا نقيا خاليا من كل شبهة ومن كل ذيغ اللهم آمين أخواتنا في الله حاجات العباد إلى العقيدة حاجات لاسة جدا لذلك تأتي أهمية العقيدة من حاجة, حاجة العباد إليها فوق كل حاجة وضرورة السلام عليكم الصوت مسموع إن شاء الله تعالى الصوت مسموع إن شاء الله نعم أهمية العقيدة أخواتنا في الله لأن العقيدة يبنى عليها الدين والدين كله بناء متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ ولادته وحتى مماته ثم يصير إليه بعد موته فيثاب على ذلك أو يرفض بعد ذلك فما هو الفرق بين إيمان المؤمن إيمانا حقيقيا بعقيدة صحيحة وبين إيمان المبتدع أو إيمان المنافق أو إيمان المشرك كلهم يرد إيمانه ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا إيمان الذي هو عقيدته صحيحة مبنية على ما جاء به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فرقت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا أو لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة عليه هذه النواجد وإن أهمية دراسة العقيبة يورث عند الإنسان الإخلاص لأنه يعلم أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فإن كان يريد أن يوجه عمل أو يدعو أو يطلب أو يقصد من عمله أحد فلا يقصد إلا الله وجهت وجهي للذي فطرت السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين ويأتي ذلك من قوله سبحانه وتعالى الذي يخوف به عباده إن الله لا يغفر أيشرك يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما العظيم وإخلاص الأعمال إنما يأتي الأعمال الصالحة إخلاصها إنما يأتي من العقيدة الصحيحة فإنها تورث عند العبد الإخلاص بالله سبحانه وتعالى وإنها إن كان هناك شائبة في الإخلاص فبعد أن يتعلم العبد التوحيد على حقيقته والعقيدة الصحيحة من منبعها الأصيل فإنها, فإنها, فإنها تبني عنده الإخلاص وإن كان ناقصا واسألوا ذلك من جرب أعطينا العقيدة في أكثر من من سبع سنوات قبل الآن والله الحمد كل طالبة أخذت العقيدة عندنا تقول الحمد لله بعد أن أنهينا كتاب فتح المجيد وكتاب الواسطية هو بعض كتب العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا ولابن عثيمين رحمه الله ولغيرهم من تال قول كتاب القول المفيد في علم التوحيد لابن عثيمين وفتح المجيد أيضا وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أيضا كل هذه الكتب لما تدارستها الأخوات على مرور سبع سنوات من أعمارنا وأعمارهم كل بالحرف الواحد زاد إخلاصنا وزادت تقوانا وزادت هيبتنا لله سبحانه وتعالى فإنها نعمة عظيمة والعقيدة الإسلامية الصحيحة تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفته في حق الله سبحانه وتعالى، فبدونها لا أعرف حق الله عليه. وأيضاً وبذلك يبلوه كمال المحبة لأنه من كان قد عرف الله حقا أحب الله، فيحبه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يسعى بكمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه أتم الإخلاص أتم والمحبة أتم بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فهذا غيض من فض. وقطرة من سيل من علم العقيدة التي سنكملها بإذن الله الواحد الأحد في المرات القادمة بتوسع أكثر واعذرونا لأننا اليوم قد دخلنا إليكم متأخرين وهذه ليست عادتي في دروسي أحب أن آتي إلى درسي مبكرة ولكن قدر الله ما شاء فعل فاعذرونا وسامحونا على أننا جعلناكم تنتظروننا في المرة القادمة بإذن الله الواحد الأحد أخواتنا في الله سوف نكون مع الموضوع الثاني وصول قواعد في تعلم العقيدة لا بد للمسلم أن يراعيها أترك إليكن مجال الأسئلة إن كانت إحداكن ترغب في السؤال فبارك الله يكون وفي جمعكن اللهم آمين السلام عليكم رحمة الله في سؤال أختي راجية رحمة الغفور شاء الله أن يغفر لنا أجمعين عدة مراجع إن شاء الله تعالى إذا تريدين الرجوع إلى كتب العقيدة فنعم لابد لنا أن نرجع إلى عدة كتب الله يبارك فيك منها كتاب فتح المجيد ان شاء الله تعالى أستعرض لكم بعضها هناك كتاب اسمه المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد لأبي يوسف مدحة بن الحسن الفراج وأيضا أخواتنا في الله في كتاب مجموعة التوحيد وتشمل على 26 رسالة لأئمة الهدى لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي وأيضا أخواتنا في الله كتاب العقيدة السلفية لمحمد عبد الرحمن المغراوي وأيضا عندنا كتاب التوحيد بين الواقع والمأمول لناصر عبد الكريم العقل وبعض الرسائل التي كتبت في التوحيد ومن ضمنها كتاب القول المفيد في علم شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين الله تعالى أن ينفعكم في هذه الكتب فإن فيها الفائدة العظيمة وإلا في هناك كتب كثيرة في التوحيد من ضمنها الواسطية أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية كتابا كتابا واحدا ندرسه كله فبإذن الله عز وجل أنا إن شاء الله تعالى أقترح عليكم كتاب فتح المجيد بداية كتاب فتح المجيد في علم التوحيد كتاب رائع وكتاب نقي جدا ومفيد جدا. فهل توافقن أخواتنا في الله؟ إيه هو يعني موجود هذه النسخة على النت يعني تستطيع أي واحدة منكن أن تحمله. إن شاء الله عز وجل لا بأس في ذلك إذا نختار كتاب فتح المجيد ونتدارسه جميعا أبدأ إن شاء الله تعالى به منذ المرة القادمة وسوف يعني أحترم هذا التقسيم الذي قسمته الأخوات مشكورات وهو بإذن الله عز وجل سيكون مقسما إلى 16 باب من أبواب العقيدة وكلها مفيدة، فساقسم نفس التقسيم، يعني سوف ألتزم بهذا التقسيم إن شاء الله عز وجل، ولكن ضمن الكتاب. إذا أحببت بما أنكم موجودون نأخذ. بعض الإجازات لو أحبتم. معلمة. بركم الله. نعم لا بأس بإذن الله الأمر فيه سهل. فإن أحبتم إن شاء الله عز وجل يكون موعدنا معكم السبت في أي وقت تختارونه فما عندي مانع إن شاء الله عز وجل. وفيكم يبارك يا أم ياسين. إيه. الاربعاء عندكم شيء الأربعاء التاسعة نعم ممكن السبت التاسعة إذا أحببت يوم السبت في تمام التاسعة ما في بأس طيب تحبون الثلاثاء جميل في أي وقت تحبون بارك الله إن شاء الله بارك الله فيكم جميعا إذا الأربع إن شاء الله تعالى توكلنا على الله إذا نلقاكم إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بأمره تعالى في هذا الموعد إن شاء الله الأحد والأربعاء الساعة السابعة بتوقيت مكة بإذن الله عز وجل الأحد والأربعاء للعقيدة وننتظر إن شاء الله تعالى أن نتوافق على موعد الواسطية بأمره تعالى أخواتنا في الله لأنني أريد نفعكم إن شاء الله تعالى فأريد أن أعطيكم فقط إجازة في الأولية وهذا كان من عادة العلماء إذا نزلوا مصر من الأمصار أو بلد من البلدان فكانوا لا ينزلون بقوم حتى يحدثونهم بحديث الأولية والسبب في ذلك حتى يكون أول ما يتعارفون عليه ويتواثقون عليه هو الرحمة لذلك أحب أن أهديكم هذا الحديث وأن يكون أول لقاء لي بكم وأول تواثق بي وبكم هو على الرحمة إن شاء الله عز وجل بأساندنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لكم الرحيمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى فرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأنا أجيزكم بما سمعتم بهذا الحديث الطيب قد أجازني به مجموع من المشايخ أسأل الله تعالى أن يزيهم الله عن نخر الجزاء الشيخ نادر العنبتاوي والشيخ حامد البخاري والله الحمد والشيخ عبد الله ناجي والشيخ محمد دمطيع والشيخ ساعد البشير وغيرهم نسأل الله تعالى لنا ولكم تمام العافية اللهم آمين وبارك الله لكم في هذا العلم وجعله الله عز وجل في صحة في أعمالكم وأعمال القائمين على هذه الغرفة المباركة نسأل الله تعالى أن يجعل الله هذا اللقاء لقاءا مرحوما يتفرقنا من بعده مغفورة اللهم آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين استأذنكم حتى أذهب لبعض شؤوني رحمة الله وبركاته